واري صبري وعف قبري دمعتي ونوحي غيب جروحي غيب جروحي بالظليمة والهقيمة يا بعد روحي غيب جروحي غيب جروحي ها ما تقدر تشوف تنكسر والفاجعة وتتف الشمو وانت ما تقدر تشوف آية قلبي الله حسبي على الهضم حالي ما تتامالي ما تتامالي هذا ضلعي هذا دمعي ماسكن بالي ما تتمى لي ما تتمى لي تجري دمع بخدتي حسراتي وجدي واري صبري وعفي قبري ته و نوحي غيب <تصفيق> جو مصيتي من تطلعوني بسكون الليل بلا تهليل ولا تكبير شايعوني بظلان الليل غيبوني عن الانضاء يا بو يحضرك اللي كسر العويك وانت مجروح وحزين وي وي يا حامل الحفا في عليك وانت مجروح وحزين يحضرك اللي كسر العويك وانت ما تروح وحزين آه يا حيدر والصبر مر والصبر صابري مغيب بقابري مغيب بقابري وهذي ناري وانكساري كل ألم دهري مغيب بقابري يا دباب قبري من شعلة ما تطفيني ياراني واري صبري وعفي په <mim> جو